يَمِ اذا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى نُورٌ مِّن رَّبِّهِ وَزَكَّاهُ إِنَّهُ فِي أُخْرَى دَارٍ آمِنٌ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 افَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّا وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذُّكْرُ وَلَهُ الْعِبْرُ فَتِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا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 ان الذين لا يؤمنون بالاخره ليسمن الملايكه تسميه الان ف وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا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 ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزى الذين اساءوا بما عملوا ويجزى الذين احسنوا بالحسنى الله اكبر الله اكبر